انما يأمركم بالسوء والفحشاء اجل شيطان تبستوى ابي بس ديفي بستوى باش تدخل بكام بامري ياخذي تعال بكام باش تفاحش بكام باش تكريت واتي وفان وانت باش تروس وان تقولوا على الله ما لا تعلمون هروسى الشيطان دي امري وكتن بهن وهين ويتش دي بجن ودي فرغ أو او تش دي حلال بكام ويين بجن خذتها على افترشها يا حرامتي